وَبسة الْجبال بس فكَ تب أَ بَها فك تب أَ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في, في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من من الاخرين على سرر موضوعنه متكئين, متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا ايش تهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء ينسى بما كانوا يعملون لا يسمعونه فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلًا سلاما إلا قيلًا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب يمين في سدر منخضود وطلح منضود واظلم ممدود ومن اسكوب وفك لا مقطوعه ولا ممنوعه نحو اسم مرفوع فانشأناهن إن شاء فجعلناهن, فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين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 وَكَُوا يصَرّونَ عَ العِ العظْمِ وَكَانُوا وَكَوا يَقُونَ آذَ مِتْناَا وَكَُّ وَكَُّ تُرَابَ وَعِضَمًا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن أيها الضالون المكذبون لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أَفَرَعِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك نجوم وان انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون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 ونحن اقرب ال اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين اترجعون ترجعونها ان كنتم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 فالسلام لك من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين الضالين فنزولهم من حميم وتصليت جحيم, وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسمي ربك العظيم